يا عم لا انت واكل مخلل وجاي تهلل ولا ايه روح ماسك كان No! <laughs> كده حلوة تقوت عشت وتغدت وفترت